حصل بعض في في المنتدى ملخصها ان احنا يعني الاداره فنيه لها رأي ان حجم الداتا كبير حجم الداتا كبير والمنتدى حجمه كبير مش صغير وان دوت هيضطرنا الامر الاثنين الامر الاول هو ان احنا آآ ننقل المنتدى المنتدى الحالي آآ يكون يعني منتدى ارشيفي آآ وي آآ آآ هدوك بس رقم كده معيش السمانية كده في رقم يعود لكم تقرأوا الكلام اللي انا هتقول لكم في الشات دوت ده كلام الادارة ده كان ذرة فنية في اول في أول بدايته ظهور المشكلة حجم ال... عندنا مية وخمسة أو مليون مدخل او مدخل قيمة يعني عضوية ومشاركة وموضوع قسم يعني الأرق ال الإحصائيات مية خمسة وثلاثين مليون اا حجم الكلي سبعة وعشرين جيجا بايت حجم البيانات التي المنتجة ايه سمعنا يا جماعه وده حجم كبير جدا فده اضطرنا لحاجه اتنين اتنين اما ان احنا هنضطر نجيب سيرفرات كبيرة تتحمل المنتدى وديت اسعارها يعني مبالغ يعني خرافية قوي غاليه جدا السيرفر اللي هو مرفوع على المنتدى او الحل الثاني هو ان احنا ننقل المنتدى ده كارشيف يصبح ويصبح منتدى ارشيف مفيش مشاركات جديدة محفوظ كما هو ويتعمل منتدى جديد كان حصل قبل كده حاجه زي كده في منتدى الاستاذ عمر خالد تقريبا منتدى كبيره بتقرر كده فهما دول الحلين اللي قدام ما عندهاش حلول ثانيه الحل يعني بإيه لها تكرر بطء المنتدى والثقة المنتدى بدون بدون مبرر ده حتى الآن. يا برضو ما زالت الأدارة الفنية بتحاول الفترة التلاتة ما تنامي اللي فاتوا كان في مشكلة فنية تانية. لكن البطء اللي حصل بقاله فترة ده ناتج عن حجم الداتا الضخم اللي هو سبعة وعشرين ونص جيجا بايت حجم الداتا اللي موجودة فينا. الموجودة في المنتقل. عاوزين تفكروا معانا تدرسوا الامر معانا وتقولوا لنا رأيكم ايه? كل عمر سلبية وايجابية له. ايجابية والسلبية التطوير والحصول على سلفرات كبيرة. او نترك دوت نسيبه موجود ايه ك كأ... ك ارشيف اه ااا اتحل بقى اللي هو الاخت خديجه قالته قولوا صحيح الموضوع ده القديم تمام كده طيب او حذف الحاجات اللي هي مشكله اولى مثلها في الموضوع ده ده ده طلب طلب عليه دخول الرانكينج آه... يعني البحث اللي يخلي البحث بتاعنا عليه لما نيجي نعمل سيرش حاجه النظر راح الاول سبب سبب المنتدى حذفنا منتدى الموقع يعني ماليتنا على دومين واحد اللي هو ويت والله فلو حذفنا من المنتدى الحاجات القديمة ده هيؤثر على ظهور او نسبه ظهور المنتدى خباركم ومنطقة بقوله طلاشرة سنة. طلاشرة سنة يعني اتش آآ الحرب التكلمي في دوت بعد سنين. ولاحظوا برضو ان احنا عندنا اقتسام كثيرة قديمة مختية وقفة مششغالة. وطلق في سيرش. اخسارة ان احنا نفقد القديم بحسبه. وفي موضع لناس هيكون في برضو حرج شرعي في ان احنا نحزفها آآ تاريخ اتسطر بناس منهم من عايش عايش ومنه الميت ومنه بشيء حاجة عنه. هذا تاريخ يعني كل كل كلمة في آآ كل الكلمة في المنتدى لها تاريخ. ولا قيمتها. سواء قيمة شرائية علمية دعوية آآ فكرية منهجية. وسواء حط على قيمة السيرش. ممكن نشوف حجم ده ايه. يخطب قيمة بتقول نحن نعمل منتدى اداري. أم هو برضو الفصل هيأثر على السيرش. انا خايف من كده. على العموم هنفكر انه برضو ايه طاحت عليكم المشكلة يعني انتم اهل شورى بيزمنة طبعا. اه ممكن نعمل ممتدى جديد نهزف ننقل الاقسام. اه اللي هي الادارية. اه ممكن نعمل ممتدى جديد. مسلا وننقل فيه الاقسام يعني مثلا ممكن ننقل الرودة كاملة. الرودة مسلا والاقسام العلمية و... يعني ننقل مسلا مجموعة اقسام معينة ننقلها كم ممكن برضو. دي كلها حبل بديلة انا برضو مش عارف اه المتدلات المغلقة بتظهر في السيرش. المخفية بس اللي تظهر. اه الشاهد انا آ... على مستقر الشخصي. آآ آه... هو التفكيل مش عارفة. بس في حقوقها في كل حد يعني احنا جزء من الواقع والك... يعني احنا مش مش احنا مش مش الواقع بس احنا جزء من الواقع قدر و عدد العظيم بتسجل عنا تلك بتسجل نقطة من حوالي 1.300 و 1.400 و 1.400 عوضي زيدي العدد كبير مش قلية اللي بيسجل عندنا الشاهد آآ آه... عمي? <تصفيق> مش فيه. طيب. على الوقت يا مطلح ما تكتب. انا كل واحد يبلغه جيت نظره ولو اه في التفكير. يعني ايه? ايه? الله مع الجماعة. انا القضائي فردي مسلا حاليا الى الان اقايد انشاء منتدى جديد. يرتب وينظم بشكل بشكل جديد. ان لو تم نقل اقسام يدريه فلن يتم يدخلها فينا الحالية. فلن يتم يدخلها في الله اعلم عرف. رب. اعتذر مشكلة تانية ايوة. ما هيبقى حل جزء. او هيدا موجودة جمعا هو هيدا هي دقا موجود مش هيختفي. يعني الموضع الزمهية وممكن نسمح للإداريين زي ما هم يدخلوا عليه نتقلوا منه يعني منه باي شيء يعني نتقلوش فيه نتقلو منه. على كل آه, اه دي دي المشكلة اللي احنا بنقابلها اليام دي اه عاوزينكم تفكروا معانا تفكروا في الجبيات وسلبيات البقاء كما نحن ايجابيات وسلبيات الانتقال الى خطوه جديده ونحسم الامر انا شايف ان الطراف القديم محافظ عليه عشان ما يقطعش مننا في ما هو بدون محاولة. ده رايي الصادق بس بقول حتى لما افكر ازاي و آه، ينشا واحد جديد آه، اكثر آه، ترتيبا وبالكم ان احنا في اقسام كتيره ظهرت احتياجات ثم اغلقت يعني ايه وصارت عبء ونحن نتأثمون من تركها وكزا يعني. ايه لو يعني حتى لو هنعمل منتدى جديد برضو فكروا ايه شكله يكون ايه بلاشت نعمله بالشرط نعمله او ليس شرط ان احنا نعمله او ننشؤه بنفس فكرة فكرة المنتدى القديم بنفس الترتيبات. تمام? يعني ممكن نعيد الترتيبات خالص. ممكن ندمج اقسام. نلغي نمجر اقسام. يعني ايه? لو رسنا تركة كبيرة. فالتصارف فيها كان صعب. طبع كل شيء له ميسته يعني ميزات واجبات. بس بحاول افتح الزهن. للتفكير. عشان نشوف هنعملها ازاي? اقاقت دكتور احمد سيف دخل. اه برضو ايه? فاكتكار معنا ان شاء الله. في في تغيير المنتدى في الشكل الجديد. وايجابياتها سلبيات الشكل دي وايجابياتها سلبيات بقاء القديم تمام <تصفيق> <تصفيق> الشكل لا. الموضوع الشكل لو خديجه الشكل لو تقصد خطوط تقصدي بيه سيمه السيمه والرسمه ده هيبقى مجانز ده كده يعني مش بإيدنا خالص يعني فيش مبرمجين مطورين شي على موضوع تطوير الشكل اللي هو نازلينه 15 او مش الرسمه تبين لو تقصد بقى الشكل ترتيب الاقسام وعددها و... و... ودور كل قسم هو ده بقى اللي ممكن نتطور فيه واعتقد هيبقى برضو له ايجابيه كبيره وكذلك برضو له قد يكون سلبي فهي يعني عشان بس ما اطولش عليكم وراح هتسيب داخل هي دي الامر قروا معانا وان شاء الله هنفتح موضوع النقاش اه صح الله المستعان الله المستعان جزاكم الله خيرا och eh doktor Ahmed Siba och tackar att du har varit så